دمدم دم عليها ربنا ربنا دم دمدم عليها ربنا ربنا دم دمدم عليها ربنا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم دم عليها ربنا ريكسن أليم واجعل علاها يا قوي الهشيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم فاضرب بصوتك يا عزيز أسم الحميد من تسموا بالهدى تدعو نهجنا ذكر حكيم يا من تسموا بالهدى دينا قويم يا من تدعو نهجنا قرآن يا من تلوه أسبل دمعا سجيب قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه أسبل دمعا سجيب قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد نسوه برجسهم رجسهم رجسهم فعل الاديم نطق الاله وقوله وحي كريم ما هان قدراً إنما هان الثمي نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدراً إنما هان الثمي إني أنادي والأسى يحيي يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود فقد بلغ الزباق سيد هدو إن الحمية ما لها أعيت تقبال المذلة والهوى فينا يسيب أين الحمية ما لها أعيت تقل قال والهوان فينا يسيب لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم علينا. فلتُلهم أمالهم تيهن وهي لا لن يدوم لهم أمانٌ لن يدوم فلتُلهم أمالهم تيهن وهي فالنصرة الله محل له محل حسمن قدو قدو قدو